الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوماً مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الْأَرْضَ مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أَرْسَلْنَا من قبلك في قَرْيَةٍ من نذير إلا قال مترفوها إِنَّا وَجَدْنَا <تصرفوها> إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فطرني فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ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 قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كل ذلك لما متاع الْحَيَاةِ الدنيا وَالْآخِرَةُ عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين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 تقيمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحية إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين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 وَإِنَّهُ لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إِنَّهُ لكم عدو مبين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 هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخر يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا امرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون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 فسوف يعلمون